لا ذا قل ربي اعلم القول في السماء و ا ل أ ر ض وهو السميع العليم بل قالوا اضغاث أ ح ل ا م بل افتراه بل هو شاعر فلياتوا بايه من قبل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 وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد ف أ ن ج ي ن ا ه م ومن نشاء و أ ه ل ك ن ا المسرفين لقد أ ن ز ل ن ا اليكم كتابا فيه ذكركم ف ل ا تعقلون وكم قسمنا من ق ر ي ة كانت ظ ا ل م ة و أ ن ش ا ن ا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 ولكم, المي ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات و ا ل أ ر ض ومن, ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ا أم آلياتا الأرض ينشرو هم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 هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من, وما أرسلنا من, قبلك, وما أرسلنا من قبلك من رسول الا, إلا يوحى إ ل ي ه أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو إ ل ا أ ن ا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون, بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون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 كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ف ل اسماء يؤمنون وجعلنا في الأرض أن تميد بهم وجعلنا و الأرض ا ر ي أن ت ي د بهم و ج ع ل ن ف ي الله فجاجا ا ع ل م يهتدون و ن ج ع ل الحسنى ا س سقفا م م ا ف و وهم ظ الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما ا ا ا ل ل ن ه ر و ش س و ل كل فلك ق م وما ر في يسبحون جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان م مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت كل ن ف س ذائقة النابلسي م و و ت للعلوم ا ل ي فتنة ا س ل ا ترجعون واذا راك أ الذين كفروا ان يتخذونك الا هزواء اان الذي يذكر آ ل ه ت ه م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم نرا لا ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بخته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دوننا لا, لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر افلا يرون أ ن ن أ ت ي ا ل أ ر ض ننقصها أطرافها أفهم ا ل غ انما ل ب و قل إ ن أ ن ذ ر ك م بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن ل ليقول ي ق و إ ي ل ن ا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها أتينا ب ه ا وكفى ل ن ا ح ا س ب ي ن و للعلوم ق الاسلاميه اسماء و ذ ك ا ل ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ن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 ش ر ك م في ل الهدى مبين قالوا واجئتنا بالحق واجئتنا قالوا أم ش ر ك ل دعويه غ ل ر ب ك م ر ب ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلك م ن ا ل ش ع ي الله لأكيد أن ن ص ا م بعد أن ت و ل و ا مدبرين ف ج ع ل ه م ج ا إ ل ن ا ب ل ه م للعلوم ع ه إليه م ي ر ج و ن ق ا ا ن فعل ه ذ ا ب آ ل ي ن ا إنه ل م ن ا ل ل ظ ا م ي ن سمعنا قالوا و فتى ذ ك ر ه قالوا له إبراهيم قالوا ف أ ت و ا به على أ ع ي ن الناس لعلهم يشهدون قالوا أ ن ت فعلت هذا ب آ ل ي ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل فعله كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ينطقون فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم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 ف ج شركه م ا ل أ خ ي ن ن و ج ا ه ل ى ا ل أ ر ض التي ا ب ر ك ن ا ف ي ه ا ل ل ع ا ل و ي ه غير ربحيه إ س ذات ق مضمون ب اجتماعي ف ل وكلا ة ع ص ا ل ن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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نبشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلما اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه ل ب و س لكم ليحصنكم من باسكم فهل أ ن ت م شاكرون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 و إ س موسوعه ا ع ي ل إ د ر ي النابلسي كل م ل ص ا ر ي ن و أ د خ ه م رحمتنا إنهم من ا للعلوم ص ا ح ذ ن ن و إ ا ل ا س ل ا م ي ن نقدر ع ل ي ه النابلسي د ى ا للعلوم ظ م ا ت ه ن الاسلاميه و ز ك ر ي ا إذ ن ا ر ب ه ل س ي للعلوم الاسلاميه ا س ج ب ن الله ا ل ح له س ن ة إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا و ر غ ب ا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آ ي ة للعالمين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 وانا له كاتبون وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يغسلون وقترب الوعد الحق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 حصب ج ه ن م أنتم ل ه ا و ا ل و ن ا ؤ ل س ي للعلوم ه ر د ا و ك ل ف ي ه ا خ ا ل د و ن ل ه م ف ي ه ا وهم سبقت ل ه م من ا ل ح س ن أ و ل ئ ك ع ن ه ا م ب ل ن ا ن ل س ي س ل ع ل و م ف ي م ا اشتهت أ ن ف س ه م خ ا ل د و ن ل ا ي ح ز ن ه م ا ل ف ز ع ا ل ل أ ك ب ر و ت ت ق الله ه م ا م ا ئ ك ة ذ ا يومكم ا ل ذ ي ك ن ت توعدون م يوم ن ض و ي السماء كطي السجل للكتاب كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده و ع د ا علينا إ ن ا كنا فاعلين ولقد كتبنا ب الزبور من بعد الذكر أ ن ا ل أ ر ض رث العبادي الصالحون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 ويعلم أ د ر أقريب أم ب ي د الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وان ادري لعله فتنه لكم ومتاع الى حين قرب احكم اسماء ا ل ر ح م ن ا ل م س ت ع ا ن ع ل ى ما تصفون